بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل الكتاب من ال... العزيز الحكيم إن في السماء وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ وَاخْتِلَافِ لَيْلٍ وَنَهَارٍ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا موٹی گسری فر تم کو ملو تھی حدی سن بین وی رول اسپینسی م آاتِ لانجتُت ل لَجِثُم م ُصمس تكك بيرًا كَل يسمم ه فَفَ الششغ بعَهاب وَإِذَا عَلْمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا إِتَّخَذَهَا هُزُوًّا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم وینک پوب بآيات بگن لهم عذاب